وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَسْبَأَهُمُ الْفِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعُرْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ قَالَ 119. آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين 110. فالآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 111. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية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 114. وقتا جاءهم العلم 115. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 116. فإن في شك مما أنزلنا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 119. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين 110. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى سَيَرَوْنَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لما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 تَكُونُ مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 121. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين 122. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا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 115. وهو الغفور الرحيم 116. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم 117. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه 118. ومن ضل فإنما يضل عليها 111. وما أنا عليكم بوكيل 112. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين 113. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كتاب أحكمت آياته ثم قصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نبي وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إِلَيْهِ يُمْتَعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى يُمَتَّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فضل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 119. على حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون 110. إنه عليم بذات